وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عيينَ فِيهَا تُسََّا سَلْلسَبِيلََا وَيَطُوفُ عَلَيْهِم وَِلْدانَانُوا مُخَلَّدُونَ إذَا رَأيْيتَهُمْ حَسِبتَهُم لُلُّ أََّ ثُورَ وَإذَا رَأيتَ فََّ رَأتَ نَعِيمَ وَمُكَن عَانِيَهُمْ فِي يَابِسٍ دُسُنٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَامِرَ مِنْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً أَوْ كَانَ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 العاجله ويذرون ورائهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا ان هذا تذكره فمن شاء يَتَّخِذُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن والظالمين أعد لهم عذابا عذاباً